آه ها ها ها آه ها ها باقي اليوم بكا <ذكرها> والله ما نسيناها صارت بالحشا تبكا أيام طويناها واقي <تصفيق> <لاجي> اليوم ذكرها <تصفيق> والله ما نسيناها صارت بالحشة تذكى <تصفيق> خلي صار لي ماضي وأنا بالقدر راضي رغم الهم وأمراضي رغم الحزن والأكدر زوجة حبها باقي باقي وسطى لعماقي مثله والله ما لاقي لو إن البنات كثير أيام طويناها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحشا تذكر اياما قويناها باقي اليوم بكرها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تبكي حبتني وحبتها عزتني وعزتها يوم الموت ضمتها ودموع الانام مدار رح الصاحب الغالي خلاني بلا والي بقضي عمري التالي تشعل وسط جوفينا أيام طرويناها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحشة تركا اياما طويناها ياج اليوم بكرها والله ما نسيناها صارت بالحشا تذكار اظلم بعدها قلبي اظلم بعدها دربي واظلم شرقي وغربي ما تب موتها انوار أخفي دمعي يلقاسي وقت مصادق إحساسي لمن غبت عن ناسي تبكي من بكايا الدار أيام طوينها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحشة تذكار أيام طويناها بقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحشة تذكار اوه اوه, أوه